أن يرزق العبد الاستغفار يفرح العبد بالاستغفار في أوقات الخلوة يحاول الإنسان أن يذكر ربه كثيرا فإن ذكره لله كثيرا يحيي قلبه فإذا أقبلت المعصية تناديه كان القلب حيا فيمتنع لكن لم يكن القلب قد ألف أن يذكر الله في الخلوة كاد أن يموت، يضعف، يسقم، يمرض، فلهذا إذا ندته المعصية قد يكون أقرب إلى أن يجيبها، لكن كما قلت ذكر الله في الخلوة تبارك اسمه وجل ثناؤه به يحيى تحيى القلوب، وإذا حي أصبحت القلوب مطمئنة خاشعة حية قلما تستجيب للمعاصي وإن كان. كل بني آدم خطاء لكن المهم في أوقات الخلوة تأتي خلوة أحيانا حتى لو أراد الإنسان من معصية لا تتأثى لخلوته على فراشه في بيته لا يوجد مثلا دوافع معصية مثلا إذا كان متزوج البيت يعج بالصبيان وإذا كان كبيرا يعني لا ليس في ساحات معينة يصلى فيها هذه الخلوة لا يبغي أن يكون إنسان مجرد ي ألف في رعشة وقتها ليس شرطا أن يشربك غيوك يتفكر في عظمة الله في مخلوقات الله يأخذ اسم الإسمين من أسماء الله الحسنى التي ذكر قرنهم الله في كتابه حاول أن يرددها يقرأها يرددها يحيى به قلب مثلا قول الله في الشعراء إن في ذلك لآية وما كان أتفرج المؤمنين وإن ربك لا هو العزيز الرحيم. لو ردد وإن ربك لا هو العزيز الرحيم وإن ربك لا هو العزيز الرحيم وإن ربك لا هو العزيز الرحيم حتى ينكسر قلبه ويشعر بعظمة الاسمين غالبًا يظن أنه نودعه لينا مأسيه يقدر على